حرف العطف ثم يفيد الترتيب مع التراخي بمعنى أن التابع جاء بعد حرف العطف بفترة زمنية مثال زرع الفلاح القمح ثم حصده تفيد الجملة أن الفلاح زرع القمح ثم انتظر فترة لكي يقوم بحصده